بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع سأل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 في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل، يوم تكون السماء كالمهل. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. يبصرونهم. يَا لَيْتُ الْمُجْرِمَ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ يَا لَيْتُ الْمُجْرِمَ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظا كلا إنها لظا نزاعت للشوا نزاعت للشوا تدعوا من أدبرا وت تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه لوعى إن الإنسان خلقه لوعى إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم وَلَهُمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ يَوْمَ الدِّينِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ يَوْمَ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ إِلَّا ايمانهم فانهم غير ملومين فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم وعهدهم راعون. والذين بشهاداتهم قائمون. والذين والشهاداتهم قائمون والذين هم, والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون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 عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطْمَعُ كُلُّ أُمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٌ أَيَطْمَعُ كُلُّ أُمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٌ كَلَّا خلقناهم مما يعلمون كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرين إن لقادرين على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. على أن نبدل خير منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا يلعبوا. فذرهم يخوضوا يلعبوا. حتى يلاقوا يومه الذي يعذون. فَايُلَاقُونَ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون